في مسائل حول الآية قال رحمه الله اعلم أن أهل العلم أجمعوا على أن حكم هذه الآية الكريمة في التمتع بملك اليمين في قوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم خاص بالرجال دون النساء فلا يحل للمرأة أن تتسرى عبدها وتتمتع به بملك اليمين وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم وهو يؤيد قول الأكثرين إن النساء لا يدخلن في الجموع المذكره الصحيحة إلا بدليل منفصل كما أوضحنا أدلته في سورة الفاتحة وذكر ابن جرير أن امرأة اتخذت مملوكها وقالت تأولت آية من كتاب الله أو ما ملكت أيمانهم فأتي بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأولت آية من كتاب الله عز وجل على غير وجهها قال فضرب العبد وجز رأسه وقال أنت بعده حرام على كل مسلم ثم قال ابن كثير هذا أثر غريب منقطع ذكره ابن جرير في تفسير أول سورة المائدة وهو هاهنا اليق وإنما حرمها على الرجال معاملة لها بنقيض قصدها والله أعلم وقال أبو عبد الله القرطبي قد روى معمر عن قتاده قالت تسررت امرأة غلامها فذكر ذلك لعمر فسألها ما حملك على ذلك قالت كنت أراه يحل لي بملك يميني كما تحل للرجل المرأة بملك اليمين فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا تأولت كتاب الله عز وجل على غير تأويله لا رجم عليها فقال عمر لا جرم والله لا احلك لحر بعده عاقبها بذلك ودرى الحد عنها وأمر العبد أن لا يقربها عن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول أنا حضرت عمر بن عبد العزيز جاءتهم رأة بغلام لها وضيء فقالت اني استسررته فمنعني بنو عمي عن ذلك وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطاؤها فانه عني بني عمي فقال عمر أتزوجت قبله قالت نعم قال أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة ولكن اذهبوا به فبيعوه إلى من يخرج به إلى غير بلدها انتهى من القرطبي قال المؤلف رحمه الله قوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من صفات المؤمنين المفلحين الوارثين الفردوس أنهم راعون لأماناتهم وعهدهم أي محافظون على الأمانات والعهود والأمانة تشمل كل ما استودعك الله وأمرك بحفظه فيدخل فيها حفظ جوارحك من كل ما لا يرضى الله وحفظ ما أتمنت عليه من حقوق الناس والعهود أيضا تشمل كل ما أخذ عليك العهد بحفظه من حقوق الله وحقوق الناس وما تضمنته هذه الآية الكريمة من حفظ الأمانات والعهود جاء مبينا في آيات كثيرة كقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وقوله تعالى في سأل سائل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وقوله في العهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود الآية وقوله ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وقد أوضحنا هذا في سورة الأنبياء في الكلام على قوله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرض الآية وقوله راعون جمع تصحيح للراعي وهو القائم على الشيء بحفظ أو إصلاح كراعي الغنم وراعي الرعية وفي الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الحديث وقرأ هذا الحرف ابن كثير وحده لأمانتهم بغير ألف بعد النون على صيغة الإفراد والباقون بألف بعد النون على صيغة الجمع المؤنث السالم قوله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من صفات المؤمنين المفلحين الوارثين الفردوس أنهم يحافظون على صلواتهم والمحافظة عليها تشمل إتمام أركانها وشروطها وسننها وفعلها في أوقاتها في الجماعات في المساجد ولأجل أن ذلك من أسباب نيل الفردوس أمر تعالى بالمحافظة عليها في قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى الآية وقال تعالى في سورة المعارج والذين هم على صلاتهم يحافظون وقال فيها أيضا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون وذم وتوعد من لم يحافظ عليها في قوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقد أوضحنا ذلك في سورة مريم وقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الآية وقال تعالى في ذم المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس الآية وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها الحديث وقد قدمناه والأحاديث في فضل الصلاة والمحافظة عليها كثيرة جدا ولكن موضوع كتابنا بيان القرآن بالقرآن ولا نذكر غالبا البيان من السنة إلا إذا كان في القرآن بيان غير واف بالمقصود فنتمم البيان من السنة كما قدمناه مرارا وذكرناه في ترجمة هذا الكتاب المبارك أيها المستمع الكريم بهذا التنبيه من المؤلف رحمه الله نأتي على نهاية لقائنا هذا آملا أن يتجدد اللقاء بيننا وبينكم وأنتم بخير